وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَاجِفًا تَنطِقُ حَاضِرًا وَمَا هِيَ بِقَائِمَةٍ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 فكذب وعصى ثم أذذر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى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 والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآفر الحياة الدنيا فإن من الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى